وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ولو أن فرضنا عليهم قتل بعضهم بعضا أو الخروج من ديارهم لم تثل أمرنا منهم إلا عدد قليل فليحمد الله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 الحمد لله أن الله سبحانه وتعالى لم يكلفنا فوق طاقتنا ولا يكلفنا ما يشق علينا فجاءت جميع التشريعات بالتيسير والرفق وعلى الإنسان أن يطبق مواعظ القرآن ومواعظ السنة وأن يسير في الفقه الإسلامي كما أراده الله تعالى فربنا جل جلاله قد وضع للناس ما يصلح أحوالهم ثم قال الله تعالى مرغبا ومبينا مكانة من سار على الصراط المستقيم فقال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ومن يضع الله والرسول فهو مع من أنعم الله عليهم بدخول الجنة من الأنبياء والصديقين الذين شمل تصديقهم بما جاءت به الرسل وعملوا به والشهداء الذين قتلوا في سبيل الله والصالحين الذين صلحت ظواهرهم وبواطنهم فصلحت أعمالهم اللهم اجعلنا منهم ما أحسن أولئك من رفقاء في الجنة ولذا هذه الآية الكريمة يستحضرها المؤمن كلما قرأ سورة الفاتحة وسأل الله تعالى الهداية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 فإذن هذا هو الفضل العظيم وأن الله سبحانه وتعالى يعطي على العمل القليل الجزاء الشثير يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثباتا أو انفروا جميعا يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله خذوا الحذر من أعدائكم باتخاذ الأسباب المعين على قتالهم فاخرجوا إليهم جماعة بعد جماعة أو اخرجوا إليهم جميعا كل ذلك حسب ما فيه مصلحتكم وما فيه النكاية بأعدائكم وإن منكم لمن ليبطئن فان أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا وإن منكم أيها المسلمون أقواما يتباطؤون عن الخروج لقتال اعدائكم لجبنهم ويبطئون غيرهم وهم المنافقون وضعيفو الإيمان فإنا لكم قتل أو هزيمة قال احدهم فرحا بسلامته قد تفضل الله علي فلم احضر القتال معهم فيصيبني ما اصابهم ولئن اصابكم فضل من الله لا يقولن لم تكن بينكم وبينه موده يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما ولئن نالكم ايها المسلمون فضل من الله بنصر او غنيمه ليقولن هذا المتخلف عن الجهاد كانه ليس منكم ولم تكن بينكم وبينه محبه وصحبه يا ليتني كنت معهم في قتالهم هذا فاظفر بعظيم ما ظفروا به فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله سيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه اجرا عظيما فليقاتل في سبيل الله لتكون كريمة الله هي العليا المؤمنون الصادقون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 فعل الطاعات من أهم أسباب الثبات على الدين إذن الطاعات وعدم التفريط بالأعمال الصالحة من أسباب الثبات على الدين أخذ الحيطه والحذر باتخاذ جميع الأسباب المعينة على قتال العدو لا بالقعود والتخاذل فربنا جل جلاله فقد جعل سنة التدافع لأجل بقاء بيضه الدين الحذر من التباطع عن الجهاد وتثبيت النافع لأن الجهاد أعظم أسباب عزة المسلمين ومنع تسلغ العدو عليهم نسأل الله أن يحفظ المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين يا أرحم الراحمين.